وَيُكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّالِحِينَ قَالَ رَبّ أَنّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَن يَمَسَّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَقْضِي أَمْرًا فَإِنَّ مَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن قَالُوا إِنْ لَمْ تَكُنْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَنُرَدُّ إِنْ يَا أَخْلَقُ لَكُمْ مِنْ طِينٍ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ قَائِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبَرِّئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُفِيءُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَكِّرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ومصدقا لما بين يدي من الثورات ولأحل لكم بعضا الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله رب وَرَبُّكُم فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ وَ آمنا بالله والشارب اننا مسلمون